دع الأيام تفعل ما تشاء بطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة اللیالی فما لحوادث دنيا بقا وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء القضاء ولا ولا تجزى حادث إلا يري ومال حادثه لي ولا ترج السماحة من بخيل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 إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجز على أحد فما لحوادث الدنيا بقاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم والقضاء ولا تجزى لحادثة الليل كما لحوادث الدنيا بقاء في الأيام فعندما فعلوا ما تشاء وضب نفسا إذا حكم القضاء